بسم <عزونا> <تصفيق> <تصفيق> <مزيق> الله إن للمتقين مفاز الحدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لو عن ولا كثير ذابا جزاء of is salvation! <laughs> يَمَّا يَقُومُ وَعْلًا لَا إِن لَا <تصفيق> <تصفيق> ذلك اليوم الحق فمن شاء إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يوم يظلم أمة قد مت يده و الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت جرا Allah'a Allah emanet